معتقدت يوماً أنني سأصبح مهربة ممنوعات ما الخطب التي سيحدث؟ القصة لا تنتهي هنا كنت سأذهب إلى نائب المدعي العام وأبرحه ضربا. سلبني طفولتي لكنني لم أهدى وبدأت الفصة كان المكان يعج بالصراصير والجرذان. وعلى أرض الواقع ما يحصل أسوأ بكثير الآن فقط انتهت حريتي مسجون في الغربة كل اثنين على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي